بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا بحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيهم ازدجر حكمة بالغه حكمة بالرة فما فتول عنهم يوم يدعو التاع إلى شيء نكر خش, خش عن أبصارهم يخرجون من الأبداف فأنهم جار منتشر مهبعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم موح فتذبوا عبدنا وقالوا مجنون والذجر فدعا ربهم أني مغروب أن تصد ففتحنا أرواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرضعونا فالتقلناه على أمر قد ترد وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان تتر ولقد فرتناها آية فهل من مدتر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ان أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحن مستمد أنزعوا الناس كأنهم أعجاد من قعب فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك كذبت ثمود من فطردوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا بذل في ضلاله وتعب أقول الذكر عليه من بينا بل هو كذاب أشر سيعلمون ربما من الكذاب أشر إنا مغسلوا الناقه فتنه لهم فارتقبهم أصطبت ونبئهم ان الماء بينهم كل شر محتقر فنادوا طاعبهم فعاطى فعقر فكيف كان عبادي واندر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فهجين المحتضر ولقد يسرنا القرآن للتر فهل من مجبه فذبت قولوك بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آللوت نجيناهم بسحل نعمة من عندنا فذلك نجدي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا من ولقد راودوا عن ضيفه ونذر ولقد بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل النذر فذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخبعتيهم مقتدد أكفاظكم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر فلالساعة موعدهم السَّاعَةُ أدهى وأمر إن المجرمين في طلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمت بالبصر ولقد اهدتنا اشجاعكم فهل من مدكد وكل شيء فعلوه بالزكور وكل صغير وكبير مستقر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر